بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى ودشرا للمؤمنين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 كالذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلط القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا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 وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاء لمُدْبِرَ ولمْ يُعْطِبَ يا موسى لا تخف إنِّي لا يخافُ لدي المرسلون إلَّا مَن ظَلَمَ سُمَّى بَدَلَ حُسْنَ بَعْدَ سُوءٍ إِنَّ إِنِّي غَلْصُرُ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء مِنْ غَيْرِ سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين